بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم الكيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامة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 Ün cümle aş şemsü vel kamer yekulul insa yuma izen ayna el mafar kella la fazar ila rabbika yamma izen دماً فأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولقى القام عذيرة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه.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 al buny ra ve rabbihana fira wamuju basira tawun an yuf'ala biha faqira kunna iza balawti وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إلَى رَبِّكَ يَبْرَمَ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِنْ مَنِي